صديقاتي أ ص د ق ا ئ ي أ ك و ن سعيدا جدا ب أ ن أ ت ل و على مسامعكم هذا الديوان المسموع ا ل أ و ل ا ل ق ص ي د ة ا ل أ و ل ى بامنوان لهذا الوقت هذا الوقت ان يتزيا بوهج الشمس أ و يلتحف في ج ب ت ي الثلج ف أ ن ا هناك أ و هنا في معقل ا ل أ م ك ن ه ان ي ن غ ر ا ل صفصافها الحزين في وجع الساعات أ ن ا أ ن ا الناسك في قاع الجب خارجا من حسابات ثرثرات السنيس أ م ح و مره ومره ثم اكتبني م ر ة أ ك ت ب أ ش ي ا ء لعلها تشبهني ولا تشبه لغة ل ا مثل م حشب كل ا ل أ ط ف ا ل مازلت أ ل ع ب أ ف ر ح قليلا وكثيرا ما أ ن د ب حط حلمي الشارد ب أ س ب ا ب أ و بلا سدر مع دوران هذا الكون لكنني أ ك ت ف ي بانني لن ا ه ا د ن هذه البيضات او اكتفي بانني حين اغضب اطور مثل ف ر ا ش ة في ا د ب لا ا ع و د لا اسب وبانني حين اكتب اغرف عميقا من نهر القلب حتى لا اتقنع ولا اكذب لا على لون جلدي ولا على اصدقائي التردي ف ق ا ا بهذه ل و ر ك س ساحفا بلا وقت وبلا مواعيد بالليل كما بالنهار على صدر ب س ت ا ن ا ل و ح ي تميد من تحتنا ا ل أ ر ض وتعبت ب أ ز ه ا ر ه ا بالطول و ا ل ع ر ض مثل ب ا ل د ز ر يسير بها حفار قبور مخمور اقصى ما يشتهيه ان يدفن احلام النور في قبو ا ل ج و ر ت م ه م ا ت م ه م ا ايها الموت رفقا بعمرنا وعمرنا تبقى في ف ر ق ة هذه الاوركسترا ت م ه م ا فانا لم اعد ارى ورائي و أ م ا ن ي غير باهل المقبض ا ل ق ص ي د ة ا ل ت ا ل ت بعموان ق ص ي د ة ل س ل ة المهملات أ ن ا د ي ك بكل الاسماء و أ ر ا ك وشما جريء الرمز على اهاب هذه القرن يشرق كالشمس على صدر ش ر ف ت يخضر كالفرح في عيون ا ل أ ط ف ا ل وهامات الرجال و أ ي ا د ا ل ذ ل و ي ا ت المخدق بتطريز ا ل ح ن ا ء القامه اكتب بدم ا ل ث ا ل ه دم الذي تحلم به كل المحابر دم الذي يشبه تاريخا توقف عند بيدائه ا ل غ ر ب ا ن م س ت خ ب ا ن ا ز ا ل كالبحر الهادر مرابطا في خندق ا ل م يسهر يغني يدخن ويكال في انتظار, انتظار موعد في وقت ماد القصيده الرابعه, الرابعة في ر ت ا ء البحر ايها البحر. البحر. لا ب ح ر ل تفتش عن ج س د ا ل ع ا ل م منذ هذا العالم, العالم. فقد فقد سرقته مني الينابيه مني ومنذ هذا اليوم لا تفتش عن قدماي المتعبتين بين ا ل م ح ا ح و ع ن اسمي في رحمي قوقعه الغار فقد سرقني بطر العمر ي الى نداء ا ل ا ح ش ا ش في ا ل ا ع ا د ه ا ل ع ص ي ة ونزود الوشوشاش الصافيه ة القصيدة الخمسة والاخيرة لدت الحصاب ع ن كلماتهم حتى أ ن ف ا س ه م تحاصرون كل شيء من بداءتهم يندست في أ ق ص ى ذ ر ة من شروط م ا ز ا ل يقيمون في قواميسي منذ أ و ل حرب ي س أ ل و ن حين أ ض ي ف فيما قلت افكر وفيما لم أ ف ك ر فيه أ ي ت ه ا العيون الحمراء ا ل م ص ل و ب ة على أ ع م د ة المرور والاذان المعلقه على ح ج ا ر الصور والعيون التي تراني حتماً لا تراني والآذان التي تتسمعني وإي التي حتماً تسمعني انا اخترت الطريق وطريقي دمني واختار اشربوا قهوتكم على مهل فوق اوراق وفتشوا في كل ز ا و ي ة من جسد ي اين اخبئ مفتاحي القديم ثم اشربوا البحر من بعد ما امضي اكتب على ش ا ه د ة ما شئتم حين امضي ادخلوا من ثقوب غرابيركم الى محطات فواصلي الى جمرات نقطي وعلامات استفهام على صدر حيرتي وانبشوا في ع ت م ة البياض لعلكم تعثرون على ق م ر الوحيد اقتفوا من ورائي ا ت ف و ا ان استطعتم أ م ا م ي اثار ح د ا ء الذي خرمته غمزات الافاق الارزواني ف ح د ا ئ ي قد أ ق س م في كل ث ا ن ي ة أ ن ه ل ن يتوقف ل أ ن الطريق دائما طريق و ل أ ن ه أ غ ر ى الطريق بدفء د م ء وخطواتي الحكيمه سائرا س أ ب ق ى مثل نبي أ ن ا لم أ خ ش ى ا ل ق ي ا م ة في غدكم ل أ ن غدكم جزء من عمري وليس من عمري أ ن ا هكذا وجدت نفسي منذ وجدت نفسي هكذا في ا ل م س ق د المعلوم على حد الشك فيما تكرهون وما تحبون فانا واثق ان الله يحبني فهل ت م ا ن ي شكرا على حسن الاصغاء والى اللقاء في ديوان ش ع ر ي ل ا خ ر